ما تدعون إليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون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 وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين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 وزيدنا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاذ وثمودة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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزا وهم, وهم لا ينصرون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 وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاهُ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارُ مَسْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُم قُرْنًا فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم وحق عليهم القول في أم من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا إنهم كانوا خاسرين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 وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَجْمَعُونَ وَعَرَبِيّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ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 من عمل صالح فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يردع المساء وما تخرج من ثمرات من أكماها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم ويوم يناديهم إلى شركاء قالوا أذلناك قالوا أذلناك ما بيننا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأل الإنسان من الدعاء الخير وإمسكه الشر فيأوس قلطا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرّاء مسّته لا يقول إنها ذا لا يقول إن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولأرجعت إلى ربي إنني عده للحسناء فلننبئ أن لي عنده الذين كفروا بما عمروا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أدعنا عن الإنسان أعرض ونأب جانبي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 سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أَوَلَمْ يَكْفِرْ رَبُّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِلْقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ رحيط <تصفيق>